كتاب صحيح السيرة المبحث العاشر الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة وكتب في ذلك كتابا أوردته المصادر التاريخية واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة وتحديد الحقوق والواجبات قد سميت في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة وأطلقت عليها الأبحاث الحديثة لفظ الدستور والوسيقة يحتش حسيشه النبات يطلع ما يتحشش إلا اللي بيرعى ولا حاجة إنما لا يؤذى حتى النبات ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها لقطة لا تتملك لو لقيت لقطة في الأرض يعني شيء بهتيمة وأخذت لا تتملك تأخذ تنادي على صاحبه ماشي إنما لا تتملك أبداً غير بقية الأماكن لك أن تستعمله وأن تستهلكه بعد أن ينقطع عنه الطلب أما هنا فلا ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ما عليش أكل الحيوان بس ولا يحمل فيها السلاح لقتال إنما يحمل السلاح لضرب الحية مثلاً ومن أقرب ودفع الصائر نحو هذا ممكن ومن طريق أبي الطفيل لعن الله من ذبح لغير الله إنسان يريد أن يذبح يعني يتصدق فيذبح من أجل الله يجوز أما أن يذبح لغير الله فهذا لا يجوز لنجم أو لولي من الأولياء لأن هذا كل جماد الله عز وجل هو الذي يعلم ما يفعل الناس وهو الذي يتقبل الصدقة وهو الذي يعطي عليها لأن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض العلامات التي تدل على المواطن ولعن الله من لعن والده اللي يلعن والده ربنا يلعنه ولعن الله من آوى محدثا يبقى لا يبتدع امرؤ مخالفة للدين ولا ينصره المسلمون ان ابتدع وانا قلت بشوفها واقول لك ومن طريق لابراهيم التيمي قال فيها يعني الصحيفه الجراحات واسنان الابل الجراحات يعني اذا جرح امرؤ امرا فعليه أن يفدي هذا ويكفر عنه ويغطي الدية وأسنان الإبل جمع سن يعني إذا كان واحد قتل واحد يبقى يعطيه مئة من الإبل سنهم كام أي إبل ولا سن معين سن معين ده كله مذكور في هذا الكتاب والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مجتملة على مجموع ما ذكره فنقل كل راو بعضها وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى والله أعلم من الواضح أن هذه المكتطفات معظمها يطابق نصا ما ورد في الوثيقة كما انها تغطي معظم بنود الوثيقة المتعلقة بالاتزامات المسلمين من المهاجرين والأنصار بعضهم تجاه بعض ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود المتعلقة بموادعة اليهود مما يرجح أن الوثيقة في الأصل وسيقتين وان الصحيفة التي كانت معلقه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صارت عند علي رضي الله عنه هي نفس الكتاب بين المهاجرين والانصار اهلا اهلا اهل اهل اهل. لا اهل ما اليوم الحد بس اليوم الخميس فأشار أحسان بارك عركوا سات الله كذا يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حالف بين الأنصار والمهاجرين في وثيقة خاصة بهم ووادع اليهود في وثيقة أخرى الأولى بعد بدر حدد فيها التزاماتهم بعضهم تجاه بعض والثانية قبل بدر أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لكن المؤرخين جمعوا بين الوثيقتين سأنقل نص الوثيقة الكاملة وقد سبق التكلم عن صحتها وقواتها نطاع الوثيقة طويلة حوالي خمسين بند نخليها المرة الجاية إن شاء الله نعايزينها النهاردة ها؟ اللي بقول لنهاردة ليه ايه اللي بقول لنهاردة ليه اه عشان تضيع الفقه الحنبلي حد تاني عاوز نقولها لنهاردة ليه اموتها يعني ايه نص واحد هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريشين واهل يسرب ومن تابعهم فلاحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس المسلمين أمة مختلفة عن بقية الأمم ما هياش بقية الأمم حاجة واحدة لا هم حاجة واحدة وانكثروا مليون اثنين ثلاثة مليار اثنين ثلاثة كلهم أمة واحدة إنما المؤمنون إخوة إنما, ما إنما المؤمنون والكافرون إخوة المؤمنون تجمعهم أخوة الإيمان إنهم أمة واحدة من دون الناس وإذا طبعا يقتضي فقها أن لهم حقوق خاصة ولا يمنع أن تتمنى الخير لغيرهم فقال صلى الله عليه وسلم فيه أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك قال إيه النص إيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأخيه دي تشمل حتى أخوة الإنسانين فيحب للايه للمؤمنين زيادة الإيمان والعمل الصالح والنجاح في الدنيا والأخرة والنعيم في الدنيا والأخرة ويحب للكفار أن يسلموا أن يؤمنوا أن يهتدوا لو ما أحبش كده والأخوة هنا يبقى الأخوة العامة اللي هي أخوة الإنسانية ولكن المؤمنون لهم أخوة خاصة أخوة الإيمان لها يعني واجبات وأحوال خاصة نمرة ثلاثة المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين يبقى المهاجرون يعني المسلمون عموما يتعاقلون بينهم يعني يعقلوا بعضهم لبعض يعني يكونوا عاقله له يعني يدفع عنه الديه في القتل او في الجنايه الخطا اما في الجنايه العمد فما فيش ايه ما فيش عقل عقل يعني ايه تحمل يعني تحمل عن الجاني قالوا الأقارب يرثون الجاني المات بالقرابه مش كده فان جانا خطا يتحملون ايه معه ايضا يعني الغنم بالغرم بالغرم او فده العقل اما لو اعتدى تعمدا فليس زين يا عنه يتحمل عنه قبل كده ويوريله عنه ايه يموتوا بداله هو على الدين قتل قتل. قتل, عنه. قتل او غيره العام دي خلاص مرفوش عقل أو يتحمل لوحده إما القود القصاص أو الدية كله يتحمل لوحده وهم يفدون العاني اللي هو الأسير وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنوا عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والكسط بين المؤمنين برضو إذا أسر أحدهم يجمعوا الفلوس ويفدوا ولو بنى بيعطوه ده العقل والفداء في الأسر وبنوا الحارث ابن الخزرج على ربعتهم يتعاقلون مع كلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف وبنوا ساعدة يعني هيذكر باقي الايه القبائل بنو ساعده وبنو جشم وبنو النجار وبنو عمرو بن عوف وبنو النبيت او النبيت وبنو الاوس وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل المدين المثقل بالدين لا يتركوه إنما يعطوه ويتعاون ويتكافل معه وأن يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه الولاء في العبد المعتق له ولاء ومن أسلم على يد قوم الله نوع آخر من الولاء وليه أحكام في المواريث وفي نحو هذا يعني تعرف بعد هذا إن شاء الله وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم الدسيعة هي العظيمة وهي ما يخرج من حلق البعير إذا رغى ومعناه هنا ما ينال منهم من ظلم إبقى إن كان أحد المؤمنين يبغي على المؤمنين الآخرين فبقية المؤمنين لابد أن يردعوه فإن لم يرتدع بوعظ ولا بزجر قاتلوه حتى يمنعوه من البغي على إخوانه يبقى من بغى منهم أو ابتغى دسعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين وإن على عليهم جميعا ولو كان ولد أحدهم افرد ابنك هو اللي بغى على الناس يبقى لابد انك تنصر اهل الاسلام وتمنع من الظلم ولا يقتل مؤمن مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر ولا ينصر كافرا على مؤمن يبقى لو قتل مؤمن مؤمنا فانه يقتص منه ويقاد منه يعني يقتل به الا ان يعفو اهل ال القتيل. أما إن قتل كافرا فإنه يعطي الدية ولا والكفارة ولا يقتل بذلك ولكن قد يعذر ويعاقب ولكن التعذير قد يصل إلى القتل أحيانا يحتاج الأمر إلى قتله يقتل ولكن مش دي القعدة يعني أنه يقتل لأنه يفسد بين الناس يكفر من القتل يعني يجتمع سرقة وقتل وكذا على خلاف بين العلماء وإن ذمة الله وحدة يجير أدماهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس لا تنصر الكفار على المؤمنين إنما تنصر المؤمنين على الكفار وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم خلاص الله يتبع المؤمنين ويدخل في حلفهم وينصرهم ويدفع عنهم فله أيضا النصر معاهدة عقدا ومعاهدة ينصره أيضا من باب المعاهدة وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم المسلمين في حرب الأمر إيه لا أميرهم. كلهم يجتمعوا على أمير واحد إنما كل فرقة لوحدها دول يحاربوا التانيين يقولوا لا إحنا مسلمين لا ما ينفعش أو يقولوا إحنا مسلمين يطلع لوحد يقول لا أنا حارب لوحدي ما ينفعش برضه لأنه يصير الفساد لابد من الاجتماع نطلحش ناس تطلع كده وانتقول هن هنرشح فلان والباقي بقى ايه غزباً عن عينه يجي معانا اللي عجبه عجبه ولي مش عجبه وهو أعليه الماس تقول هنرشح فلان وماس تقول هنرشح فلان ويعودوا بقى ايه لا ده بقى ده كلام فاضي بقى كل واحد ماشي على مزاجه هو قديم ده على منزجة الناس وإهواءهم وعرقهم وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا مش عارف وإن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض يعني يدافع بعضهم عن بعض أو يمنع ويكف بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول ذونه على مؤمن وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به ليقتله من غير واجه حق يعني إذا كان يقتله بأمر الحاكم لأنه مثلا أتى حدا أو جناية ماشي إنما كده من غير سبب لا فإنه قود يقد به يعني يقتل كما قتل إلا أن يرضى وليه المقتولي بالعقل بالعقل يعني بالإيه بالدية أو بالفدية الفدية بقى مش قيمة الدية اي قيمة يترض عليه وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه يؤد حكم الله عز وجل ويعاون عليه ولا يعارضوه وانه لا يحل لمؤمن اقر بما في هذه الصفيح الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر ان ينصر محدثا او يؤويه وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه وغضبه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإنما رده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني إيه هم؟ يعني حصل الإجماع فيعملوا به وإن اختلفتم فيبقى النظر في القرآن والسنة وإن حصل خلاف بين الجهال وبين العلماء فالمرجع إلى العلماء لأن الرجوع إلى الله ورسوله معناه الرجوع إلى من يعلم كلام الله وكلام رسوله ويلتزن وإلا ما معنى الرجوع هنا رجوع الله والرسول إزاي يعني ملوش معنى غير كده فيبقى إن حصل إجماع بين المجتهدين فيعمل به وإلا فالنظر في الأدل فإن ده ده من جهة الحكم الشرع من جهة الأمور الأخرى السياسيه والامريه وان حصل خلاف بين الرؤساء والعلماء فالمرجع الى العلماء اتفقوا بها العلماء وهذا واضح في قوله تعالى قول كده قول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فأقول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فاردوه إيه للرأي ورسوله يعني يبقى إن تنازع الأمراء والعلماء يبقى المرجع للعلماء فهم رؤساء جماعة أهل الحل والعقد وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثمه لا يوتغ إلا, إلا نفسه وأهل بيته يعني لا يهلك إلا نفسه يبقى هنا اليهود أقر المواطنة له مسألة المواطنة من مسائل السياسة الشرعية من تحل له المواطنة في بلاد المسلمين ويقر على هذه المواطنة فطبعا الأحكام تدرجت ووصلت إلى نهاية بقيت عليها إلى يوم القيامة فاليهود والنصارى أهل الكتاب لهم أن يبقوا في ديار المسلمين ويقروا على هذه المواطنة بشرط عقد الذي يسمى عقد الذنة وأنهم يمهلون في هذا إلى نزول عيسى عليه السلام يبقى فيه إمهال لليهود والنصارى لحد نزول سيدنا عيسى لأنهم يبقوا في ديار المسلمين وهم ما زالوا على دينهم يستمعوا الدعوة لعلهم يسلمون فينجون بذلك وأنهم على ذلك إلى نزول عيسى عليه السلام فإن نزل عليه السلام انقطعت المهلة وانفضت العقود يعني العقود هنا مؤجلة واللي غير مؤجلة مؤجلة يعني منسوبة إلى أجل منسوبة إلى أجل والأجل هنا نزول سيدنا عيسى فهي معلقة بقى مش معجلة معلقة معلقة على معلقة بقاءها يعني على نزول سيدنا عيسى أما المؤجلة تكون إلى أجل معلومة م. وليهم حقوق وعليهم مواجبات ووليهم احوال معهم قال كده مش عارف. لكل حال يعني جزيرة العرب مخصوصة لها خصوصية يعني انها بقيت ديارة للمسلمين على الحكم العام انما معرفش حكاية انهم انما يمنعوا من دخول مكة والمدينة مش دخول مكة والمدينة من دخول الحرم كله يعني لان الحرم مكه ومناطق حواليه مش مكه بس وان ليهود بني النجار مثل ما لي يهود بني عوف التسويه بقى بين اليهود وإن جفنة بطن من سعلبة كأنفسهم وإن لبني الشطيبة برضو نفس الـ الـ الـ الـ الكلام وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوفل وإن البر دون الإسم وإن مولي سعلبة كأنفسهم وإن بطنت يهود كأنفسهم يعني بطنتهم مثل ما حكمنا به فيهم يعني يعني دي اللي علقت معاك بس الطيبه دول عايز تعرفهم قرايبك ولا ولا شاكك من زمان برده يعني <تصفيق> حد غير اللي كنتوا النصار بس ما كانش في مسار باين وانه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم بحقوق بأل إيه المواطمة إنهم يأتمر بالأمير برئيس البلد وإنه لا ينحجز على ثاري جرح وإنه من فتك من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم نفقتهم وإن بينهم النص على من حارب أهل هذه الصحيفة يعني دي معاهدة وهم الاثنين يحربوا مع بعض وإن بينهم النصح والبر دون الإثر النصح يعني معنى النص إيه إرادة بس النصح بالقلب إرادة الخير وبالجوارح فعل الخير ما ينفع المنصوح فأنصح لك مش معناه أن أنا بس إيه أأمرك بالمعروف أنهاك المنكر وعلمك وفهمك مش ده النصح بس النصح أن كمان إيه تفعل ما ينفعه ترده عن ظلم تعينه على أمر صالح كل هذا المال نصيب مش كده يعني صحه الفقه ايه وفي غيرهم وفي يعني في حد قال انه يخرجوش والناس قالوا يخرجوا ولا ايه ده اجابه السؤال اللي هو ايه رواه البخاري ومسلم مال هو صحاحه الالباني بقى يبقى روايه ثانيه لا ده كفر بواح ده والمالور البخاري ومسلم صحاحه الالباني يقوم يستحمى ويتشاهد ويصلي لان معلوم دين المسلمين بالضروره اللي رواها البخاري ومسلم محتاجش تصحيح حد. فاللي يقول صحاحه فلان معنى انه بيطعم في البخاري ومسلم معنى انه كافر على طول. هو صح حالف مصد البابا. صح اه معلش اللي في مصد الامام احمد لان الامام احمد قد يروي الضعيف. ان البخاري ومسلم لا. اه? اه? ايه هو? اليهود والنصرة ما لهمش قوانين يمشوا كده يعني يعملوا اللي عايزينه لا في قوانين مشتركة وفي قوانين مختلفة عقد الظمة مشتمل على بنود ان في الاشياء دي لهم ما لنا وعليهم ما علينا وفي الاشياء دي احنا حاجة وما حاجة طبعا في اختلاف آه عقد بنود ويوفقوا عليه اللي خلفه خلاص هو حر بيقعدش بقى في البلاد وإنه لا يأسم ممرء بحليفه وإن النصر للمظلوم يبقى حليفك عمل حاجة وحشة ما تشاركوش في الإيه في الإثم ولا تنصره في الإثم ولا تتحمل معه في الإثم أنت تنصره إذا اعتدي عليه ما أنت نصيره مسألة وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين مدام محاربين وإن يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة المدينة طبعا سميت بعد كده المدينة وسميت طبعا المدينة المنورة هو سمية طيبة وحاجات ذلك كده ودي طبعا القلمة أنها برضو النبي حرم المدينة وإن الجارة كالنفس غير مضار ولا آث وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها وانه ما كان بين اهله الصحيفه في حاجات يعني عايزه توضيح كتير ودراسه يعني مش هنقدر نعرف كل ال... وانه ما كان بين اهله الصحيفه من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وابره وان طبعا في الفاظ كثيره وردت في الايه في الاحاديث لوحدها كده جمل كثيره وردت في الايه في البخاري ومسلم واحمد وكده إنما ده بيجي على بعض وانه لا تجار قريش ولا من نصرها قريش محدش حدش يوجر يقول قريش تحمي قريش ما فيش الكلام ده اعدائهم دلوقتي قريش بتحارب المسلمين ما تدخلش في جوار حد تدخل شبار حد يا أنت عدوه معاه؟ معه ما فيش معاهدة أن نحن مدام قريش يبقى لا ينصرها أحد وإن بينهم النصر على من دهما يثرب بين المسلمين وبعض بين المسلمين واليهود وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين خمسين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم من يعني وإن يهود الأوسي مواليهم, وأنف مواليهم وأنفسهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحد من أهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم يعني المعاهدة دي لوحد ظلم أو الآثم ما يحلش بين الحاكم وبين أن يحده في إثم أو يرده في ظلم وأنه من خرجا آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن الله جار عن بر وتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حل الأستاذ كأكرم ضياء العمر حفظه الله هذه الوثيقة تحليلا طيبا وكتب حولها بحثا قيما في كتابه المجتمع المدني نقلت جزءا كبيرا منه لنفاسته وجودته والله الموفق نقل جزء منه فين ها انت بس ده بتاع ده لا مش عارف تدلب تلك الوثيقة على أن اللجمة التأسيسية لدستور مصر تكون مية من الإسلاميين حيث أنه صلى الله عليه وسلم وضع الدستور دون تمثيل للأقليات الموجودة في المدينة لكنه راع حقوقه يعني مين اللي مستني الحكم الشرعي يش حد مستني الحكم الشرعي علشان نبحث فيه إنما هما يعني مش حتى الأغلبية فكلهم انسحبوا الألمانيين والليبراليين واليهود والنصارى الكنيسة الأرثوزوكسية والكنيسة الأرمانية مش كده والتاني أخروا انسحب كلوا انسحب وطبعا المفروض أن الدستور ده أقسان قسم الأول منه ما يتعلق بالمبادئ الأساسية العقدية والأصولية يعني المبادئ العامة التي لا تختلف هذه ينبغي أن تكون على مراد الله عز وجل هذه العلماء المجتهدين الشرائيين هم اللي يضعوها هم اللي يصغوها ما فيش يعني في احتمال حد تنسغ وفي أمور أخرى بما يعني توضع بما يتناسب مع الواقع فهذه بقى تبعاً محتاجة خبراء إذا كان يعني أطواف الدستور محتاجة لخبراء بهذه الأمور ولكن برضو معاهم أهل العلم الشريعة لشان ما يحطوش حاجة خالف الشريعة ليتصور أن تقل المحبة في قلب العبد بعد أن وصلت إلى درجة معينة نعم المحبه تزيد وتنقص الانسان يقع في شبهه يقع في شهوه فتصرف قلبه عن الذكر تصرف قلبه عن المحبه وتشغل قلبه